تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أَلَا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا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 مدين جتن ابو الطاغوت ان يعبدوها وانا بو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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزه ويحل, ويحل عليه عذاب مقيم.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 بمعجزين او لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون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 أدوا أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا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 سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله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 ونعم اجر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله, وقيل الحمد لله رب العالمين